وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قشتنا وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هل لم يعني هنا نوي بالقال القرآن لسر أسماء الصفات ما آيات هنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نشر حكاية في المشارح تضمنت إثبات اسمه الرزاق يعني قوله إن الله إلى اخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق الرزاق مبالغة وهو مبالغة من الرزق يعني مشتق من الرزق مبالغة اسمه فعل رازق رزاق ما بس شيء مبالغه من الرزقي لكن الله من الرزق يعني من ماده الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في اكثار وسعه في اكثار وسعه معني رزاق أو يرزق عباده رزقا بعد رزق يعني جالك كان بدا حتى ولو زوج بيثرب بريطه نعم يعني يرزقهم كثيرا على الاستمرار في اكثار وسع فراوانا وزورشا وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزقه هذا ما يشتب بندكان سوري ليببينا حلال بشحران بيت كل جستي بيت رزقي بدنيا بيت رزقي روحيا بيشتماع نبي بيت هم يوجد رزق عند أهل سنة باحل البيحرام بل بي لكن رزق خادعتي وكل ما وصل منه سبحانه من نفع على إباده فهو رزق مباح كان أو غيره مباح على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاش كذبت معي جاني بو جاي جاء حلال بيحرام بل بي أما قول أهل السنة واقصي شاعر شهرو على لا موافق أهل سناك بلام معتزلاء الرزق الحرام به برزق حسابنا خالفت المعتزله اهل السنتي ولا شعره في هذا المجال او في هذا الموضوع كابو رزق يسببوه دوبشه رزقي عام من هي ورزقي خاصش من هي رزقي عام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا او حرام وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا أبتها دبشو العام والخاص رزق خاص الشيء فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال دين رزقك خاص دين رزقك خاص دين الإسلام رزقك خاص ورزق حلال إشلا لا أوي انسان في اجيد لبوجستي أو في الحلال المعين على طاعة الله ويبني ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقل الرازق إن الله هو الرازق نعم إن الله هو الرزاق لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه يعني اوانك خوارزقان عداد زور زور, زور شد هي خوارزقان عداد تنها انسانا كان نينك خوارزقان عداد رزق هممو موجوده خوارزق هم هممو موجوده ينفعه الله سبحانه وتعالى رزق هو معنى عامة اوه ببتن ما اي معاش و الجاني هر موجوده هو رزق رزقه عام ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهيچ کس ايكي جنية بصفتي هبه. وهيش كسيقناتو أن الرزق يخوشي بدأ على الحقيقة بلان هموم موجودك مرزوقة للآيان الله سبحانه وتعالى بمعنى العام بالمعنى العام إن الله هو الرزاق ذو القوة المتي تعن أمسفته بيويستي بقوهها يعني كسيق توانيت يرزق الرزق العام يعني لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه في ويسي بشيها قوة كسي أقد صلاته تواناو هي زينة بها توانا يا رزقي أمو حمو أو موجودا نبدأ كموجودا بإنسانه بجنه بملائكة وبعنبحة بحيواناته بنباته بجماده بحمو موجودة نها توانا إن الله هو الرزاق يعني رزقه كثير ومن يرزقه كثيرون ذو القوة المدين يعني لبل أميان اي فيريون اها بهذا الصلاه قوتي بهذه زورة المتين علينا الشديد قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد أما يستدلي بقى ايات الكد كرزق بمعنى رزق العامده رزقا ها اونيه ك حواض بيت رصح حلال رزقه والله حرامي هالرزقه يرزقه الله من يشاء. والنخل باسقات لها طلع نضيد باسقات باسق اسم مفاعلة مبسي أو دار طويلات بسق النخل أي طاله والنخل باسق طويلات القامة يعني برزن. فعلك بسقا يبسقوا يبس بسين بابه بابه دخل بسقا يبسقوا بسوقا ويو النخل باسقات أي طويلات القام لها طلع نضيد نضيد فعيل بمعنى مفعولة بمعنى منضود يعني يقلى سريكا قاط قاط شيء توانت أو دارية طلع كاني سعف كانو قلا كانو بنو نبوش شوي يقى دابنت والنخل باسقاطن لها طلع النضيد للغيا كأليب نضد متاعه نضد متاعه وضع بعضه على بعض او شوي ها بيخات سريع نضد ينضد بابه ضرب كابو فعيل بمعنى مفعول نضيد بمعنى منضود وكل مختار الصحاحة وقال رزق للعباد قال نخيل بس بهم نخيل. نحن نخيل لكيش يعني نخيلك بتزيوبيني يا جديان بركي بتزيد بخوي رزقنا رزقه بويا نيران رزق بو بو بمعنى العاهات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد عبادك تنهاى عباد الصالحين همو كسكا مخلوق خادع على ود ديره شاهد بو لتفسيدي رزقا للعباد مجاهده فالماء من خير وشر وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم يعني ما بس لا سمعتش لرا المطر المطر الغيث وفي السماء رزقكم وما توعدون ليه الشاهد كشيء للكل للإنسان وفي السماء رزقكم يعني الكافر والمشرك إلا أن الشيء إذا كان ماذونا في تناوله فهو حلال حكما أو إن ده هي كان كام ها المطر الغيث آه هند جارج مطر وعناش شيء ديت الغيث واتمنى المطر بمعنى الغيث كن كان وفي السماء رزق يعني ما تعيشون به نكب معنى العذاب الا ان الشيء اذا كان ماذونا في تناولي هرشتك ك... اذن درابي اذن شرعيك تو دس بوب بيت حلال ببطء فهو حلال حكما والا كان حراما أقرأت أقول... إذن نذرها بيت السيبوب يبوت نبي بكاري بيني أوى وجميع ذلك رزق جاءت المأذون فيه بيت ين غير مأذون فيه بيت هم يبيوت رزق وتعريف الجملة الإسمية والاتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإصال الرزق إلى عباده قالت الله إن الله هو ان الله هو الرزاق اما ان ضميرك هو ضمير فصل وايش يقدر ضمير فصل اجر النبي تو اجا حركات لرزاق نزال نيشن نسروا لو تشبه ان الله الرزاق يعني الرزاق كي تنعت الله بكيت صفه الله ذو القوه المتين كي تجي خبر خبر ان بو او اي او التباس دروزنا بين الصفي او اسم او سي او اسم كليبش وروستوا او هو يدب فصل يفصل بين شي يفصل بين المبتدا والخبر يا اسم ان لي رو خبر ان فصل كدروز بيها واشي بويك او توهميك احتمال بو دروز بك كالرزاق مثلا ليره نعتي الله يا نعتي نحرم ما بس الإصطلاحي. أولا لم يشك هذا الوزن به بكي تشي خبري وتعريف الجملة الاسميه الله الرزاق هذا الشيء بتعريف هذا. والإتيان فيها بضمير الفصل هو لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده إما وثمانيك يقول يسأل لي بحصر أوية معرفة الجزئين تعريف الجزئين مسنده مسند إليه هذا كمعرفة بيتش يفيد الحصر والاختصاص ليلأ وجهاته وضمير شاتوا وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انا الرزاق ذو القوه المتين يعني ام ايه بين بريقها صلى الله عليه وسلم امشي ويخوندي ثيوى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالميتي اني انا الرزاق ذو القوه المتين بمشي وانقراءه ام قراءه محققين لين حسن رواه الترمذي في القراءات وقال حديث حسن صحيح ورواه أبو داود في القراءات أيضا وقال الألباني في صحيح الترمذي صحيح المدني وهذه قراءة شاذة كيف هو صحيح وكيف شاذ يعني صحيح من الناحيه الحديثية لكن من ناحيه من ناحيه القراءات من شروط القراءات هذه القراءه تفقد شرطا من شروط القراءات الصحيحه قراءاتك شرط كتابي كي شرط كان شيء بيت ان تكون متواتره من قرانه أم قراءه من حيث السند قراءاتك صحيحه من حيث السند اما ما دام متواترين فهي شاذته مخالفه قراءات قراءاتي متواتره قراءاتي متواتره إن الله هو الرزاق ذو القوة المتي لبخاري شباغك هاتوا لصحيح البخاري، وقد بوّب الإمام البخاري بابا بقراءة ابن مسعود هذه لكتاب التوحيد لصحيح البخاري هاتوا لكتاب رقم نوات حوض باب سيه قول الله تعالى إني انا الرزاق ذو القوة المتين وذلك في رواية القابسي وعليها جرى ابن بطال وتبعه ابن المنير والكرماني وجزم به الصاغاني وزعم أن الذي وقع عند أبي ذر أبي ذر كلا نساخي صحيح بخاري وهي الرواية المطبوعة المتداول أو صحيح بخارك يساهي ويتوقع عند ابي ذر وغيره من تغييرهم لانهم لظنهم انه خلاف القراء خلاف القراء قال قال يعلل ابي ذر عفوا قال الصاغني وقد ثبت ذلك وقد ثبت ذلك قراءة قراءة عن ابن مسعود المهم وقصاني كذلك هي ابن حجرب لفتح يناوتي مجلد سيانزا لا براسي سدوحف تاو السيلة هندي طبعات عموما أم, أم, أم قراءة قراءة ابن مسعود من حيث السند الحديثي سندك الصحيحه أما من حيث القراءات شروط قراءات علماء قراءات شينداناوة الشطتان لهما شرطان ان تكون متواتره بويا شرطا من شروط القراءه الصحيحه وهو عدم كونها متواتره واما قوله ذو القوه اي صاحب القوه اي صاحب صاحب القوه ذو بمعنى صاحب فهو بمعنى اسمه القوي ذو القوة والنقوية يكيف الكيان على ب معناه كنت صاحب القوة وقوي كيف؟ الا انه ابلغ في المعنى يعني مشترك لويكا يجمعنا اجانا بلا لويكا كامل بل يختار لك كامل كامل بل يختار لك كامل اگر بلي صاحب القوة صاحب القوة بمعنى هو مالكها قوي قوى بس قوى قوى قوى قوى قوى قوى قوى قوى قوى قوى قوى قوى ذو قوى قوى قوى قوى قوى قوى قوى في المعنى. فهو يدل يعني ذو الله. فهو على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر فيهن يعني قوتي خليت على كمناك فيهن يعني فيضعف أو يفتر يعني ينقطع يعني خليت على توشي الضعف وتوش انقطاع ناد قوتك زعيف ببيان نمن أو هندجار ببيو هندجار نمن نا بو لبروز ذو صاحب القوية لذلك ذو القوه ابلغ من القوي لان صاحب القوه غير من هو قوي ولم تكن قوته منه يعني عندك قويه راس قوي قوته خيني برام ذو القوه خيتي واما المتين فهو اسم له يعني المتين اسم لله سبحانه وتعالى من المتانه يعني مشتقه من المتانه متانه وقد فسره ابن عباس بالشديد المتين بمعنى الشديد هذا الشديد يكفي كل اللوازم متانه حتى متين باستور بيت اشتي اقتنع بيت ذو اشكال ولكن غير استوربيت قلغتي من المتان قال ابن عباس تفسيري كدوا متيني كدوا بمعنى الشديد كابو لدا ذو القوه صفيك الرزاق هو الرزاق ذو نك ان الله هو الرزاق ذو القوه صفي الرزاق صفيك الرزاق مرفوعه ذو القوه مرفوعه المتين مرفوعه يعني المتين صفي القوه نيابلي قوته متينة قوته متينة يعني هاتشا هاتشا خوية تعالى قوتكش متينة وان خوية تعالى هرب وخوي متينة هرب متينة خوي بمعنى شه؟ بمعنى شديد شديد لأن نهايه مشتكى نهايه هي الشديد في قوته الشديد في عزته الشديد في جميع صفاته بويا تنهال قوتي شديد يا الله سبحانه وتعالى لهرهم يوم متناول نهايو يعني كمالها سبحانه وتعالى بويا المتين المتين نعتي شيا نعتي الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يعني بويا من التعدد خبر ريداوا الرزاق خبر ذو القوتيش خبر ثاني وإن كان صحيح به وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ليس كمثله شيء وما باسكت أمش اياتك لو آيتها معطوفه تسر أواني تير بو إثباتي صفات وأسماء وبو نفي اوانيك تمثيل وتشبيه وتعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعمى يعظكم به نعمى مركبة من نعمى من نعمه نعمه ما قرأيك أما بولين أما من لغائك على لغاتي عرب نعمنا دوى حد ميم كان ادغام قدوه حد ميم مكان ادغام قدوه يعني ميمي يا كم كم مفتوحه حرك غان لا بردوا بوي ادغام نعم ما عينك التقاء كسر العين فيها كسرة العين للتخلص من التقاء الساكنين بوت النعمة نعمة أما أقبلين أصلي النعمة خوي نعمايا لسرق لسر هندك عرب عربش نعمة هرخوي نعمة أخر النوى بكسر جاء أجر عينك أو تخلص من التقاء الساكنين هرنية فقط ادغامك حركة هنا من مكان لا بردوه بوتا نعمة. أصدقائي <تصفيق> شعوب الساكنين. نعمة. بلى. <تصفيق> بلى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بل. بل يعني كابو ل للتخرج من اتقاع الساكنين تكسير كراوة. إن الله نعمة يعظكم به. ان الله نئما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يعني موعظه الله تعالى يعني لهم موعظيك باش تسمع لهم موعظيك باش تسمع موعظه اللي قال طلب فرقي هيت مجرد اذا كان من كذب الطلب وامر نهي اويا يعني الفرق ما بين هي طلبيت يعني طلب بيانيه اوبك اونك مثلا ولا تقرب الزنا موعظه بني بلم اقير خرافي زنا بس كده بوينيكي خرافي جهنم عذاب جهنم شديد جهنم بس كلام موعظه خشي بهش بس كده او تشويق وبيبي أو موعظه كابو هنيك العلماء اللي وريتنا كل ما يصلح القلوب فهو موعظه كل ما يصلح القلوب فهو موعظه ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ام كان يا يعني فعل ماضي فعل ماضي نيا ليره يعني مااش نخوي كان فعل ماضي ولما رجنيها مو كانياك دلالي شي تابه؟ دلالي ماضي ثابت لأنه التحقيق تحقيق. إن الله كان سميعاً بصير للتحقيق. مسلوبة الزمن. زمنك ليساً راوة وليرا كان. إن الله كان أي للتحقيق. مسلوبة الزمن. أو إن شاء الله لا مطولات كتير بها. أنواعي كان كان من هي ناقصة كان من هي تامة كان من هي زائدية. أو الزائدة كدين هي للتحقيق زمنيتها أو كان زائد أو يك ناقصة. يك ناقصة. هوية كم معناه شيء تانية معناه معضية كان كان بون كان كان مجتهدا كان زيد مجتهدا يعني أجا جملة كان زيد مجتهدا لا مسألة نواسخ النواسخ أفعالي نواسخ أو يعني اتصاف اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي كان زيد مجتهدا الاسم متصف بالخبر كاجتهاد زيد في الزمن الماضي رمليرا الله كان الله سميع بصيرا تقدير جملة كواية كان الله سميع بص يعني الاسم متصف بالسمع والبصر في الزمن الماضي دون المستقبل والحاضر نابت بويلر أم كان يزمني تانيا مسلوبة الزمن مسلوبة الزمن تمام بس أوبه سبق لسان كوتمان زيك للزائد مسلوبة الزمن نعم أي كلا افعالي أي كاني ناقصة، ناقصة، مسلوبة الزمن وكلم جملها توح. باعتباري, باعتباري باعتباري باعتباري يعني مسند إليه كان، الله سبحانه وتعالى لا يأتي عليه الزمان. الله لا يأتي عليه الزمان بويا ناثي بلين متصف في الزمان الماضي بكذا دون الحاضر أو دون المستقبل لشرح كيف كيفيرمين ليس كمثله شيء إلى آخره دل إثبات دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات يعني كاتي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليره ودليل زوجة انتي يا احشتي معطلة وش كانت بقى اوان رني ليس كمثله شيء اوي كم نفي الصفات بيأكد يعني هموت صفات كاتي قال ليس كمثل شيء وكم هي اخوه يا اخو ليش بمعنى لا نثبت له السم ولا نثبت له البصر ولا نثبت له الياد ولا نثبت اني كوما يعني ما بس ينفع ليس كمثله شيء ام آيات زي كن خشوي نيوان خشوي نيوان خشوي ليس كمثله شيء لو شيء استدلال شفيع وبكن صار له وهو السميع والبصر كل دواة والنفي هاتوا ليه لو ما عندك يا ما بس في اوانين على أنه ليس المراد بالنفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا بل المراد إثبات الصفات بس في إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين هل صفتك هاتو ولا قرآن سنة إثباتي أكيد بل ما بس في أوصفتها لصفات مخلوقين ناشن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله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 زور داعيه كان منهج انتوانيه ها نعم من مشايخنا يعني فلان الداعيه بوتي بيوز الداعيه لبرقوه زور دعوه كاثودين عرف بالدعوه هم كان سيد داعيينه داعيه او تاء ها او تاء ازيان راوي راوي الراويه اگر اه حتى اكات مرجنيها مجارب وأفرد به أبيركسي أكثر الرواية بثير الرابية طبعا طبعا. يعني أوتا أتا أي شيئا العلمي صرفة للمبالغة قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم نفي أن يكون معه شديد أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون ولم يقصد به نفي صفات، ما بس نفي الصفات نية كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسوله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. ما بس في نفي صفات نية كمالي لنفي بكرات وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه يعني بعدين خاط على كلام نية ينقصين كدوة كتب كان بكتبانك النادو تقصي في هناك دوا تزيد قل في قمران نكدوا بقسا و ما بس فين بينيني مندرن نية بعشق رأي بينن لقيامتها وكوتشان خور مانك أبينيت أبين ريت لروجك ك ك يعني للشويك ك ك هيش هوريك هيش بلاش هوريك يكشتك يعني غموزك نبت او خيت على أبين ريت فبس في نفي أمانني ومعنا السميع المدرك لجميع الاصوات مهما خفتت خفتت فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل اسماع خلقه معني سميع فعيل بمعنى المسمع المسمع اشفن السامع بمعنى السامع شكا المسمع هو الذي يسمع غيره لكن المدرك اللي تقدم المدرك يعني المدرك بسمعه السامع بمعنى السامع المدرك لجميع الاصوات يعني يسمع جميع الاصوات مهما خفتت بيقول المدرك هندي كان هندي شو ابيسيت يعني عنده مخلوق عنده ابيسيت هنده کی لای بیست؟ لakin آو شتیگ نیا که ببیاو نی بیست یعنی هندی کی ببیست یعنی بژوانی نی بیست شتیوانیا. بایه سمع مبالغه کرده و به سمع و سميع سامع نات و سمع مبالغه غیرشی سامع. یعنی سمعی شوای بیست بستنی شوای بیست به سمعی به صفاتی مدرك لجميع الاصوات هج صوتك نيه الا يسمعه على احسن حر مهما خفتت يعني مهما سكنت وضعوفت خفت حتى النزم بيدنكك من حيث السكون والضعف بيدنبي وضعيف بيت كم دنبي وضعيف بيه؟ أو اوقعت عليه بسر فهو يسمع السر والنجوى جا سر دا قلنا نجوى فرق شيء سر اويا لو دي اوجوى لوه بدل جبرت سبكي بمن سره باشا اش بانيه بدل ما نايبس من بالنسبه الي سره ما بدل جبرش لو دي وق مق حتى نقص بالام نا هر غير تشفشفي الشوا زي قسكد نا بيت تش نجواه بيت خو تاع علي بيسيت بسمع لا نك سامع بذاته وكعالم بذاته وقادر بذاته قد نسجدنا باسمك كم سمع معت بسمع سمعي هيا مبتدي عشق يشان شيء يكسر بجزءك بعضك إما بعض ما هيا إما إثبات بعضناك إثبات جسم هناك كان بكرنا يعني. بلا <سؤال> خو كسي جهاز هوتي خوا جسم غلطي كده بقى كسي هوتي خوا جسمه هي هالغلطي كده لفظة كان أين خوا خوا متفق عليه ذات هي تبينها مفرة بلال ما هو عقل وياه ألين يسمع بسمع ويبصر بعين وله يد وله ساق وله وله كما رقم هنا ألين إذا تعددت القدماء تعددت الالهه يتعددت الذوات ين أثبتتم الابعاض والاجزاء اموانيه باسي بعض وجزء جناح نالين بعضيه ونالين جزئيه ونالين نيتي قال لفظه قام تعالى ناشط لكتاب بهت بهات بياموت عموما يسمع بسمع هو صفه لا يماثل أسمع خلقه يعني سمعي خوي تعالى يا مسمع ماني خوي سمعي سمعي خوي تعالى سمعي يا مناجم ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الاشخاص والالوان مهما لطفت او بعده ت خوي تعالى بصيرة معنى بصيريش أوياك الله سبحانه وتعالى يدرك جميع المرئيه هرشي شتى ببين ريت يعني طيب صفة يوابك ببين ريت من الأشخاص والألوان أشخاص يعني الذوات والألوان صفات لون صفة لون صفة لون يعني بولم هنا أقر لون صفة ذاتية لون سفاي ذاتي تمام سفاتي ذاتي مان هي و سفاتي عردش مان هي و بس دودريجا لها مو لبس كني ذات اوصاف ممن من الاشخاص يوا مهما لطفت حتى بيت ورد بيت شان كم بيت شان ورد بيت شان يك ايه بشوك بيت او باودت شان يكش بيت شان يك دور بيت يعني دون نسيب وخايت على هج اعتباركني وكيف واحد فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار هج حاجز ما نعيك هج ستراك راجرني وتأثير لبينيني الله ناكت سبحانه وتعالى وهو من فعيل بمعنى مفعل عفوا مفعل لا من مفعل كذا وهو من فعيل بمعنى مفعل يعني يبصر الله هو المبصر مبصر وهو دال على ثبوت صفه البصر له سبحانه على وجه الذي يليق به يعني بصير يدل على ثبوت صفه البصر يعني كاتي علين بصيرة نك بصير بذاته نحس فيه بصري شهاء يعني عينه ها بينين شهاء وهو دال على ثبوت الصفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها أودو بنجي إبهام والتي تليها على عينيه لهم لك رواية على عينه وضع إبهامه بوشيو والتي تليها على عينيه يان عينيه بوشيو أصحاب على يمينه فوضع إبهامه على أذنه والتي تديرها على يمينه نعم على عينيه ين على عينه بلى. نعم على يمينه أو كاتا. نزل حديث كان ممكن حديثي بيت أو إما عينيه أو عينه. أم حديثة حديثك صحيحة صححة الألباني في صحيح أبي داول في صحيح سنني أبي داول هروها أرنأوطيش أليس ناده صحيح حافظ بن حجر لفتح عليه أخرجه أبو داول بسند قوي على شرط مسلم ثم ذكر يعني حافظ بن حجر حديث عقبة ابن عامر عن طريق البيهقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ان ربنا سميع بصير وأشار بيده إلى عينه إلى عينه بولفظة وقال الحافظ سنده حسن سنده حسن المهم لم روايتك قل ما داود عينيه عينيه اما او يخفين عن طريق البيهقي هو عينه فوضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينيه ما بس لم وضعوا دزدانانا المراد منه تحقيق السمع والبصر اثبات السمع والبصر نحن نقول للمحققين وتعالى لم, لم حديثة ما بس به تحقيق السمع والبصرة يعني بيستنو بينين بيستنو بينين اغطى نلم به لا إثبات العين والأذن ما بس به إثبات شاونية وإثبات أذنية فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى. يعني أم أم أم أنك تبلغ أبوكي، ناك تبلغ أوي بم أويكا بمن الصه، بمن الصه على شايه. شاو عين لأ حديث ترى لأ أدلة ترى هادو إثبات ترى. وهر وهناب تبلغ أبوكي بو أذن. وايش بزعمن اذن عند اهل السنه والجماعه لا تثبت لله ناظر خوتي تعالى اذني كلمه اذن هل يسم اذن شياكه يسمع به يعني بها سمع الشياكات يسمع به نثبت السمع لوروده في الادله الشرعيه ورم لا نثبت الاذن لا بمعنى اننا ننفي شيء سم يا سفت السم ما بس نايم بس كلمه اذن مشكله مانا كلمه اذن ما دام لقرانه سنن نيت طب ثلاثين لا بمعنى النفي نفي, نفي سمك كابو لا اهلي سنك اذن كلمه اذن بكرنا نيت ونجلين اذن نيت يمكنك اغوت من اذن هيا ابي حتبه بها اجبلن اذني جنيا الله لا أذن له يكسب تبادل الذهن شيء سمعين عند الإطلاقات لا نثبت ولا ننفي اما في التحقيق العلمي نحن لا نثبت الاذن بشيء ك ك ك اسم ومصطلح لكن نثبت السمع. او معناه لا نقول باثباته ولا نقول بشيء نفيه عند الإطلاق إعلاه هذا سبب الله يخاطع على ذنها بعدا دليلها بالكتاب والسنة أقول ذني شنية يكسلم أشياء مشكية ليس له سم ليس له سمع جاء الفاضب كارناه وكون جسمه أقول يخاطع على جسمها أبدا كتاب السنة دليلها به أقول على جسمي نفي كذي أليخ بشر أقول جسمي ويا أو كلمة ثانية وكارنة يعني بس إما أتوانين الله عليه وسلم توني من بعسي سمعوا بصاركين ووكواي كدوة إمشبيكين يعني هل لي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب من العلماء من قال نعم هاي العلماء ادرس افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لست اهدا للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قابل تولى بيغنبري خاص الله عليه وسلم بغرض مهم مهمت التربيه داني خلق بيغنبري خاص الله عليه وسلم بكدبيتي ويشي حكيمة وعاقلة وحيبها تهمو كمالاتها وكو بشرك يعني تولو هادي ترنيد تلو هاي ترنيد درست تبوت وأن لويش خو باريس ترنيد قد لوي لويكا مفسد الرونداء ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لا أخو باري سرنيد كشتيك بخوة إضافة بكري أخوة تعالى يعني توش بيك وهي العلماء منهم من قال لا حاجة إلى أن نفعل يا إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق الله بيويسناك أمورك مادام ما بس في تحقيقي سمع بصر به تُأَنْجَمْكِ كَابُوُ هذه الإشارة ليست مقصودة لذاتها أم إشارة ما بس نيتها إشارة سُنَدْبِ وإشارة بكِها مُجَارِي أم إشارة إثبات السمع والبصرة لأنَّ قُمِّكَ أجِدْ إثبات السمع والبصرة الإشارة ليست مقصودة لذاتها تابجي أنْجامي بل مقصودة لغيرها توبة كار يعني بوش بوقوي اثبات السميع بوك وزيادة سرق شيء علمانة هويا أجلناو خلكي كابويد يعني دا مزراب العقيدة لأسماء الصفات العقيدة أهل السنة له معنى توشيب كي أنجنب له لأنو كمال طالب علم بيت علماء بيت خلكي كشي عقيدة دا مزراب ويت أهمه ضابطنا ما نعني أما لنيو عوامة يا لنيو مبتديع بويد كام يتربصون بك الدوائر تبجت اما أن الله الخي تعالى ينزل كنزولنا لق يك لسلف يك سني يك عالم يك متعلم وتوتي الله ينزل كنزولنا بردوام نالين يليق بجلاله والسؤال عنه بدعه بردوام هرد لقل او شنفي مماثله شكينا رنا ما مجسما مشبها يا اصلي معنى كان اثباتك يعني اصلي صفته كان هذا تشبيه وتمثيل بويا اقل لمجلسك ابي لوصته لنا خلقك ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين فهو حجه على بعض الاشاعره برم أم مقطعي كوتي وثمان المراد بهذا الوضع, بهذا الوضع تحقيق السمع والبصري لا اثبات العين والاذن يعني أم أم أمدس داناني في أغنبار صلى الله عليه وسلم إثبات عيني تيانية لا أو صحيح إثبات عيني شتاء إثبات عيني شتاء لأنه يسمع يعني يبص أفن يبصر بعينه يبصر بعينه مادام بصرها بعين شاي من باب أو لا مادام بصرها بيت بصر بينينك عيني شتاوكي كفي أبيني حيث أو بينينيا بصرها باشيش باشاو اكري او بو ايما بو خيتعالاش عينها يا ما دم لا قدلت رجعها وانا اكري برين ام وضع ام وضع بس بو بصرة ببرقيت فبرقيت فوضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينيه على عينيه اثبت عينيه بوريباته شوف قال لسد يش يشن بوايا قال لسد بوايا امكان بيهم تاع بس يعني وضع على متعدد كشيء ايه عينين اذا مقصود فيهش ايه العينان لا اثبات العينان او او قسيكن ونقلا عن بعض العلماء قالوا لا اثبات العين والاذن بلا اثبات عيني في أكلي اما اذن لبره ولا هيجبلك أنا هاتو. الله اعلم بوي اثبات الشفنازيف أذني في أكلي بخشوا يعني أو يدسر أو أو هردو شاوي عينين في قنينة و كل أويا بوداو دهاتو لسر أو يبيها كيش عين ها فهو حجه على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات عن سمعي خوية تعالى شيا زانين يتباع هند شدك أبي سريد علمي هبي. وبصره علمه بالمبصرات بالمبصرات يعني بصري خوية تعالى كامية مبصر هند أويك أبي نريد أويك أبي نريد على علمي وهو تفسير خاطئ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراه يعني كابرة كوالي شاء زانيتش هي أسمان هي وخلق اسمان أسمان أي بنيات بلان أو أي بنيات ولا يراه والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها كثك كرا كرى وقونا بسيت يعلم بوجود الاصوات اذاني اصواتها يعني مسموعات هي والله ما منيبي ام نايبي... نايبي سير ولا يسمعوها باشوا ديره ايه هاشم وفقك بارك الله فيكم صلى الله عليه ما هيك تزوجي لاكم ادرينا ناتس